بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطة مع فضيلة العلام الشيخ دكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي العلماء المسلمين لقد تناولنا في الحلقات الماضية عن خصائص الأمة ونحن في هذه السلسلة المباركة وقد تكلمنا في إحدى الحلقات عن هذه الخصائص تناولنا موضوع العالمية والأخلاقية والربانية وفي الحلقتين الماضيتين تناولنا موضوع التوحيد والوحدة وقد أسهب مشكورا ضيفنا الكريم في هذا الموضوع نحن اليوم بصدد الحديث عن موضوع وعن خصيصة جديدة من خصائص هذه الأمة ألا وهي الدعوة والهداية أهلا بك يا دكتورنا العزيز أهلا أستاذ سامي حياك الله أبا محمد ماذا ستقول لمشاهدينا في هذه الخصيصة خصيصة الدعوة والهداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذه خصيصة كبرى لأن الأمة مأمورة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ولتكن منكم أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المعروف كل ما استحسنه الشرع وحظى عليه، والمنكر كل ما استقبحه الشر ونهى عنه. الأمة يعني أنها دائما تسعى لأن تنفي الخبث، سواء كان ذلك الخبث في عالم الأفكار والمفاهيم والتصورات، أو في عالم السلوك، أو في عالم القيم، أو في عالم الممارسة. فإيه هي أمة آمرة بالمعروف نهي عن المنكر أمة تسعى بالإصلاح دوما وهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا دعوة للإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والنبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر العرباء في آخر الزمان ذكر فيهم صفتين الصفة الأولى الذين يصلحون عند فساد الناس إشارة إلى الاستقامة الذاتية الذين يصلحون ما أفسد الناس إشارة إلى الصفة المتعدية صالحون في أنفسهم مصلحون لغيرهم ولذلك شوف هذه الأمة التعبير كنتم خير أمة أخرجت أمة مخرجة أخرجة للبشرية لتحقيق هذا الهدف وهذا الهدف مهم لاستقرار الحياة الرشيدة والطيب والنافعة والصالحة في المجتمع الإنساني ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر شأن الطائفة التي كانت تفعل السوء وجاء الطائفة أخرى لتنهى وطائفة أخرى امتنعت الطائفة التي نهت كانت حجتها معذرة إلى ربكم لعلهم يتقون الله تعالى أخذ الذين ظلموا بعذاب بئس والذين ظلموا طائفتان الطائفة التي كانت تواقع المنكر والطائفة الساكتة على إنكار المنكر لكن أنجل الله تعالى الذين كانوا ينهون عن السوء وبالتالي بعض الناس يفهمون آية عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم أنك إذا اهتديت في خاصة نفسك فلا لا يضيرك أي شيء لكن الصديق رضي الله عنه جل هذا المعنى قال أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير مواضعها وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده يعني المعنى أنكم إذا استقمتم وأمرتم بمعروف ونهيتم عن منكر فلا يضركم من بعد ذلك ضلال من ضل المؤمن دائما موقفه إيجابي حتى لو تحدثنا عن أن الإنكار بالقلب، الإنكار بالقلب معنى إيجابي أنك تستقبح هذا المنكر في دخيلة نفسك. ترفضه. و... وأنك إذا جلست مع قوم يمارسون هذا المنكر وعجست عن... عن تغييره يداً ولساناً، فالحد الأدنى، الحد الأدنى، ألا تجالسهم وقت مقارفهم للمنكر؟ فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين إذا حتى عمل القلب هو عمل إيجابي فأمتنا دائما القرآن يحرك فيها الإرادة على أن تقبل الضيم ولا الظلم ولا الهوان ولا الطغيان ولا الإذلال أمة تكون عزيزة عرض الله تعالى بنبيه إلى المقامات العلى إلى سدرة المنتهى وإلى البيت المعمور ليقول للأمة إشارة إلى الأمة أن هذه الأمة التي رفع الله نبيها إلى المقامات العلا عليها دائما أن تنشد هذه المقامات العلا وألا لا ترضى بالدون ولا بالنسبة لها ولذلك الرسول عليه السلام لما جاء كانت أوضع الجاهلية ماذا كان الناس, الناس أحضر رجليه إما رجل من العرب مقبل على ما استحسنه من عبادة الوسن والصنم والشجر والحجر وشرب الخمر وسفك الدماء ووأد البنات وإقامة الحروب لأتفه الأسباب أو صنف أهل الكتاب الذين بدلوا دينهم وحرفوا الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب كان هذا حال البشرية فجاء بقاعدة الدعوة والهداية لينقل البشرية من حال إلى حال كانت البشرية تعبد الأصنام فدعاهم إلى التوحيد هذه نقلة في عالم الدعوة والهداية النقلة الثانية كانت البشرية كحال العرب كان يقوم على مبدأ طغيان القوة ونسمع هذا في قصيدة عمر بن كلثوم يظنع الناس من لم يضلب الناس قال لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين إذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابرس أجدين ونشرب إي وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا لنا الدنيا ومن أضحى عليها ونبطش حين نبطش قادرين طغيان القوة وكان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحول طغيان القوة إلى قوة الحق كانت هناك الفوضى التي تسود فحولهم إلى قاعدة النظام كان هناك الاستعلاء بالعرقيات وهل أنا إلا من غزية إن غويت وإن ترشد غزية أرشدي ليجعل التفاضل بالتقوى وبمكارم الأخلاق وبصالح العمل حول البشرية من حال. ولذلك عبد الله بن رواحة وصف هذه الحالة التي تجسدت فيها حالة الدعوة والهداية لخصيصة هذه الأمة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع الله أكبر إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوى مقيلة لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديلة نحن السلام. أمة دعوة أمة هداية جئنا لنخرج الناس من الظلمات إلى النور ظلمة الجهل والشرك والتفرق والانحراف إلى نور الهداية والإيمان والعقل والحكمة والرشد فهذه الأمة لا بد أن تكون مستصحبة بهذه الخ الخصيصة وإلا فقد تودع منها، إلا فقد تودع منها. بيد أن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطبع له ضوابط، له شروط، لا بد أن يكون بمقياس الشر وليس بأهواء الناس، وأن يكون واقعا في الحال المنكر الذي نريد أن ننكره أن يكون واقعا في الحال وليس في الخيال. أو, أو أن تظهر يعني أسبابه التي تؤدي إلى نتائجه وأن لا يتوصل إليه بالتجسس، وأن لا يؤدي الإنكار فيه إلى ما هو أعظم منه، كما قال الله تعالى: ولاتسب الذين يدعون من دون الله، فيسب الله عذباً بغير علم إذا كان سب الأصنام جائزا أو مباحا فإذا ترتب عليه ما هو أعظم منه فسادا وهو سب المولى عز وجل لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعيد الكعبة على قواعد إبراهيم وجد الناس على حدثة عهد بالشرك والجاهلية قال لعائشة لولا أن قومك كانوا حديث عهد بالجاهلية لانقطل الكعبة وأقمتها على أساس إبراهيم ولذلك مطلوب منا أن نقوم بدعوة الدعوة والهداية والأمر بالمعروف لكن بأدابه وشروطه حتى يؤدي ثمرته المرجوة لأنه أحيانًا الإنسان من حيث يريد. أن ينكر المنكر يرتكب منكرا أهو. ولذلك عبارة جميلة ل... لبعض العلماء قال ليكن أمرك بالمعروف معروفا مهو. وليكن نهيك عن المنكر ليس فيه منكر مهو. وسفيان الثوري قال كلمة عظيمة جعلها العلماء من بعده قاعدة للأمر بالمعروف و عن المنكر قال لا يأمر بالمعروف ولا لا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه ثلاث خصال أن يكون عالما بما يأمر مهو. عالما بما ينهى عدلا فيما يأمر عدلا فيما ينهى رفيقا بما يأمر رفيقا بما ينهى فاشترط العلم والعدالة والرفق ابن تيمة يقول العلم قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والرفق معه والصبر بعدها فلعل هذه جماع الأداب التي ينبغي أن يتغياها المسلم وتتغياها الأمة وهي تقود الأمة إلى مرحلة الهداية كل شكر لك يا دكتور نستأذنك في فاصل لنواصل الحديث عن خصائص الأمة ونحن الآن في خصيصة الدعوة والشهادة كونوا معنا عزائي المشاهدين <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدينا الكرام مع فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير ونحن نتحدث عن خصيصها من خصائص الأمة ألا وهي الدعوة والهداية دكتورنا الكريم هناك الكثير من الشباب من يتحمس في قضية إنكار المنكر وقد أشرت إلى جولة من هذه الضوابط فقد تختل لديه الأولويات أحيانا وأحيانا أخرى قد يدخل في إنكار مسألة من المسائل لكن تكون هذه المسألة هي محل اختلاف وهي قابلة للأخذ والعطاء ما قولكم في هذا الأسلوب؟ الذي يمارسه بعض شبابنا في هذا العصر وفي هذا الوقت نعم أحسنت هذه قضية مهمة ولذلك العلماء قالوا أن يكون الأمر متفقا على كونه منكرة فإذا كان الأمر مما وقع فيه خلاف معتبر بين العلماء فلا يجوز الإنكار فيه وكثير من المسائل الاجتهادية والخلافية في فروع الدين تتجاذبها الآراء فلا نحمل الناس يعني تجد مثلا واحد يألف له كتاب وينكر في مسألة من لم يرى النقاب إنكارا شديدا عليه ويريد أن يحمل الناس على هذا الرأي مع أن مثلا كشف الوجه والكفين هو رأي الجمهور من لدن الصحابة إلى يومنا هذا والخلاف قديم ويعني من رأى هذا الرأي فلا حرج عليه ومن رأى هذا الرأي فلا حرج عليه والواجب بدل أن تضي نضيع الجهد والطاقة التي تبذل بين هذا الرأي وذاك الرأي الواجب على المتحجبة والمتنقبة أن يتعاونا في هداية المتحلل السافرة هذه هي الأولوية وأن نشغل بكثير من الفرعيات ونجعلها مواطن للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هذا خلل كبير ولذلك نتوجه بالدعاء أن يركزوا على القضايا الكبرى في الأمة المنكرات العظمى التي شلت فاعلية الأمة منكر يعني منكر الطغيان الاستبداد الفساد إهانة كرامة الإنسان حرية الإنسان أمن الإنسان أن يجد الإنسان العدل الاجتماعي في, في, في, في, في مجتمعه المنكر الذي يتعلق بالتخلف في الأمة الذي يتعلق بضياع القيم الحضارية في الأمة المنكر الذي يتعلق بأزمة فاعلية الأمة المنكر الذي يتعلق باختلال في عالم المفاهيم في منكرات كبرى فلا ينبغي أن نشغل بالأمور الجزئية الصغيرة في وقت ضاعت فيه الأمور الكبرى في الأمة أر احتلت مقدساتها واحتلت الكثير من أراضيها ويحاولون التجزئة لهذه الأراضي على قاعدة تقسيم المقسم وتجزئة المجزة وتفتيت المفتت بدأوا الآن بجنوب السودان والله أعلم إلى أين ينتهي هذا الأمر والعراق يريدونه على أساس المحاصصة الطائفية وكذلك كثير من الدول يريدون أن يقسموا ما هو مقسم كيف تتصدى الأمة لهذه المنكرات الكبرى في الأمة الآثار السالبة في الجانب المتعلق بالعولمة كيف نتصدى لها هذه هي المنكرات الكبرى التي ينبغي أن نشحز فيها العزائم لكن القضايا الخلافية التاريخية ولا المعاصرة والمتعلقة بفروع الدين ينبغي أن ننأى بشباب الأمة وبعلمائها ودعاتها هذا جانب الجانب المهم في الأمر بالمعروف النهى عن المنكر هو الدور الذي ينبغي أن يقوم به العلماء وأرى أن العالم الحق الربان الذي يقود الأمة إلى مرافع الهداية والرشد ينبغي أن يتحرر من ضغتي من ضغط الحكام ومن أهواء العوام العالم ولذلك الاتحاد العالمي رفع شعار الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله العالم يتحرر من ضغط الحكام لأن كثيرا من الحكام يريدون أن تفصل لهم الفتوى وفق ما يشتهي الحاكم هي التي تؤازره وتنصره وتحميه له وتسوغ له باطله وتسوغ له انحرافه هو لا يريد من الدين إلا الدين الذي يبقيه في قرس الحق ويجعله يمارس على شعوبه ما يمارس الحاكم علي العالم عليه أن يتحرر من ضغط الحكام وأن يتحرر كذلك من ضغط العوام وأهواء الجماهير العالم ليس فنانا يقدم ما يطلبه المستمعون لا فاحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك لا يكون صدى لهذا ولا صدى لهذا إنما يكون تعبيرا عن نبض الأمة تعبيرا عن, عن, عن, عن الحق الذي تؤمن به وليكن ما يكن من أرضى الناس بصخط الله وكله الله إلى الناس من أرضى الله بصخط الناس كفاه الله ما بين الناس وبعدين ما في أحد يسلم أصلا مهما, مهما فعل والذي يريد أن يريق ما وجهه ليكسب رضا هذا أو ذاك أيضا سيكون في مزبلة التاريخ ولذلك زلة العالم تهدم الدين العالم ينبغي أن يكون عالما ربانيا ولذلك التاريخ سطر لنا المآثر لهؤلاء العلماء الذين صدعوا بكلمة الحق يزكرون لنا الإمام أحمد عز الله الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحن لأنه ثبت ثبات ثبوت الجبال الراسيات رأينا أمثال ابن تيمية كان نموذج للعالم الربان الحق دفع به إلى السجن نظر إلى سجانه وقال وضرب بينهم بسور له باب باطنه الرحمة وظاهره من قبل العذاب ما يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري أينما رحت فهي معي إن حبستموني فحبسي خلوة إن نفيتموني فنفي سياحة إن قتلتموني فقتلي شهادة المحبوس من حبس قلبه عن ربه والمأسور من أسره هواه ثم أقبل برسالته يعلم المجرمين فانقلبوا عبادا زهادا صواما قواما فأخذوا منه المداد فأخذوا نقلوه إلى زنزان منفردة فأقبل يكتب ويؤلف فمنعوا منه المداد والورق فأقبل على كتاب ربه تاليا متفقها متدبرا فختم القرآن إحدى وثمانين مرة ومتى وهو يتلو قوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر الحسن البصري سفيان الثوري عبد الله بن المبارك الأئمة الأربعة العز بن عبد السلام هؤلاء سطروا روائع في التاريخ لهذا العالم الرباني الذي لا يخشى لا طغيان الحكام ولا أهواء العوام حتى ذكروا انه سعيد بن جبير لما جاء وخرج على الحجاج بن يوسف لظلمه وبطشه وطغيانه وجابوا إلى الحجاج والحجاج أراد أن يستميله هنا وهناك قال له مشمك. قال اسمي سعيد بن جبير قال بل أنت شقي بن كسير قال لي اسمي أمي كانت أعلم باسمي واسم أبي منك قال لي شقيت وشقيت أمك قال لي إنما يشقى من أهل النار فهل اطلعت على الغيب؟ قال لي لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى قال له إذن أصابتني أصابت أمي حين سمتني سعيدا فأي السعادة أعظم من جوار سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب قال لي اختر لنفسك أي قتلة تريد قال بل اختر لنفسك يا حجاج والله ما قتلتني قتل إلا قتلك الله مثلها يوم القيامة أتى له بالجواهر والحلي قال لي ما رأيك في هذا قال لي هو حسن إن أقمت شرطه قال لي وما شرطه قال لي أن تأخذ من حله فتضعه في حقه وإلا ففزع ففزعة واحدة من فزع يوم القيامة تذهل كل مرضعة عما أرضع عن. قال لي أتخدعني برقائق الكلام لأعفو عنه قال له أما إن كان العفو من الله وأما أما أنت فلا عذر لك يا حجاج عند الله يوم القيامة المهم فقالوا بلغنا أنك لم تضحق قال لم تستوي القلوب وكل ميسر لما خلق له قال ما رأيك في الخلفاء الراشدين وأيهم أحب إلي قال أرضاهم لخالقه عز وجل قال ومن أرضاهم لخالقه عز وجل قال علم ذلك عندما يعلم سرهم ونجواهم قال ما رأيك في اقتتال علي ومعاوية قال تلك دماء طهر الله منا أيدينا فلنطهر منها ألسنتنا قال ما رأيك في أنت قال أنت أعلم بنفسك قال بل أريد قولك قال أنت ظالم باطش أذقت الألوف يا حجاج قال ألم أوطي الدعائم الأمن في العراق ألم أفتح بلاد السن قال بلا ولكنك مسرف في الدماء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم وأنت أذقت الألوف يا حجاج قال أمر به ليقت... قال وجهت وجه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قال وجهوه إلى قبلة النصارى الذين اختلفوا فهو من حزبهم قال لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله قال كبوه على وجه الأرض قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخريكم تارة أخرى قال إذ بعدوا الله فما أسرع لسانه بالقرآن التاريخ يحفظ لهؤلاء العلماء الذين صدعوا بكلمة الحق وتجردوا للأمة ولنصرتها ولعزتها وهذا هو العالم الذي يبقى رصيدا في الأمة ويجعل الله له لسان صدق في الأخرين فإذا الأمر بالمعروف والدعوة لهداية بالغة الأهمية بشروطها بضوابطها بآدابها وأن يكون العلماء على رأس هذا الكوكب الكوكبة يقودون الأمة على أساس هذه المواقف الإيمانية الصلبة التي تجسد قدوتهم في الأمة شكرا لك على هذا الكلام الجميل الذي يعني يستثقل على نفسي أن يقاطعك فيه كل الشكر لك يا أستاذنا الكريم وشيخنا الجليل على هذه الخصيصة التي استفضنا فيها اليوم في الحديث عن الدعوة والهداية على أمل أن نواصل في الحلقات القادمة بحول الله وقوته في تناول خصائص الأمة أخواني الكرام مشاهدين الأعزاء كل الشكر على هذه المتابعة نلقاكم في الحلقة القادمة